بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نَسْفُهُ أَوْ نَقْسِمْهُ قَلِيلًا أَوْ نَزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ لَآشِةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَامَ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِيهَا لَسَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ادْرِنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُلِي النِّعْمَةِ وَمَهَّلَهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَلا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا دَغَسًا عَلَى ظَهْرٍ أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مهيلا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 فَصِيْرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن سَأَتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَقَ من الذين معت والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى فِي الأرضَ بتَعونَ منِ فَضللِ اللَّهِ وَقَرونَ يُقاتلونَ فيِي سَبيل الله وَآقَرُونَ يُقاتِلونَ فِي سَبِي لللَّهِ فَقرَع مَا تَ يَسَّر مِنْهُأَقمُ الصوَّلَاتَ وَآتُ الزَّكاتَ وَأَقَرض اللهَّه قَرضًا حَسَنَا وَماَا تُن قَدّمُون فُسِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَدْرًا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ